وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۚ أَفِتْكًا آلِهَةً تَدْعُونَ ۖ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 ملَكُمْ لَا تَطِقُون فَرَغَ عَلَيهِمْ ضَربًا بِاليَمِين فَأَقُ بَلُون إلَيهِ يَزِفُّون قَالَ أَتَعَبُدونَ مَا تَن حَيتُون وَلَّهُ خَلَقَكُم وَماَا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 فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ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 117. سلام على إبراهيم 118. كذلك نجزي المحسنين 119. إنه من عبادنا المؤمنين 110. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاقه وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْقَوْمِ الْعَادِينَ وَنَصَرْنَاهُم فَكَانُوا هُمُ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 ان هما من عبادنا المؤمنين وان ايليا سلام من المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعل وتذرون احسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إِلَّا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على إله 114. إنا كذلك نجزي المحسنين 115. إنه من عبادنا المؤمنين 116. وإن لوط لمن المرسلين 117. إذ نجيناه وأهله أجمعين 118. عجوزا في الغابرين 129. ثم دمرنا الآخرين 120. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 121. وبالليل أفلا تعقلون 122. وإن يونس لمن المرسلين 123. إذ أبق إلى الفلك المشحون فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِّينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ